يقول السائل يستدل الصوفية على إفراد لفظ الجلالة بالذكر بنحو قوله تعالى اذكر الله ذكرا كثيرا وقوله اذكر ربك في نفسك وغيرها فما الجواب؟ الجواب على ذلك مر أن كل أمر بذكر الله أو ذكر اسم الله جل وعلا لا يأتي في نصوص الشرع إلا جملة مفيدة لا يأتي إلا جملة مفيدة اذكروا الله ذكرا كثيرا أي بما شرع لكم من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ونحو ذلك نعم يقول هل يجوز أن نقول يا الله يا الله يقول يا الله في باب المنادات في باب المنادات وطلب الحاجة فإذا ناديت يا الله تذكر بعدها حاجتك يا الله أسألك كذا أو يا, يا رحمن ارحمني أو يا غفور اغفر لي أما أن يردد اسم الله عز وجل بالمنادات يا الله مئات المرات أو عشرات المرات هذا يدخل فيما سبق لا يعطي جملة مفيدة فلا يدخل لا في باب الأذكار ولا في باب الدعوات المشروعة لا يدخل في باب الأذكار ولا يدخل في باب الدعوات المشروعة وأذكر و... وأنا طفل صغير سمعت الشيخ أبو بكر الجزائري متعه الله بالصحة والعافية في درس له وسئل هذا السؤال قيل له هل يسرع أن يردد الإنسان لفظ الجلالة بالنداء يا الله يا الله فاذكر حفظت اجاب الشيخ بجواب مطول لكن اذكر حفظته من جوابه انه باسلوبه اللطيف متعه الله بالصحه والعافيه اذكر مما سمعت منه في جوابه قال اذا قال يا الله يا الله يا الله يردده قال الله يا عبد اسال يا عبد اسال يعني تردد يا الله يا الله طيب اذكر حاجتك اما تردد يا الله يا الله يا الله ماذا فكان الشيخ يقول إذا قلت يا الله يا الله يا الله مرة قال الله يا عبد اسال اسال يعني هات حاجتك اذا كان أما يردد يا الله مئات المرات فدون أن يذكر حاجة ودون أن يذكر مطلوب هذا لا يدخل في باب الدعاء لا يدخل في باب الدعاء الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده ونحن إذا نظرنا إلى الادعيه المأثورة عن نبينا عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم كذا يعني المنادات لأن اللهم هذه بمعنى يا الله لان حذف منها اللهم أصلها يا الله اللهم اصلها يا الله حذف من أولها يا النداء وعوض عنها بالميم الساكنه في آخرها اللهم فاصل اللهم يا الله هل يوجد في الدعاء اللهم ويسكت الإنسان الدعاء اقرأوا اقرأ كتب الادعيه الماثوره عنه هل فيها اللهم وفقط أو يا الله يسكت الإنسان ما فيه فإذا قال يا الله أو اللهم أو يا رحمن أو نحو ذلك يذكر حاجته يذكر حاجته أما أن يردد يا الله أو يا لطيف أو يا رحمن دون أن يذكر حاجته هذا ليس مما شرع شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده في باب الذكري والدعاء نعم يقول السائل هل يجوز أن يقرأ القرآن على من يأتون بهذه الخوارق وذلك من أجل إبطال باطلهم أمام الناس ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر جماعة من هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينسون على الماء ويطيرون في الهواء وذكر أن الشياطين تطير بهم يقول وقد قرأت آية الكرسي فسقط ابن تيمية نفسه يقول قرأته آية الكرسي فسقط وقال أيضا في بعض كتبه قال إن آية الكرسي إذا قرأت بصدق أبطلت هذه الأحوال الشيطانية إذا قرأت بصدق أبطلت هذه الأحوال الشيطانية يعني تبطل مثل هذه الأحوال ولا يستطيع الساحر أن ينجز الأشياء التي يريد. فعلها إذا قرئت آية الكرسي بصدق ونقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من مواضع عديدة في كتبه في رسالة مطبوعة بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد نعم يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يحلف بحق الله ويقول وحق الله هل يجوز أن يحلف بحق الله يقول حق الله, حق الله عز وجل الحلف بهذه الكلمة وحق الله حق الله كلمة في في هذا الباب فيها إجمال كلمة فيها إجمال فحق الله تعظيمه وأنه سبحانه وتعالى له العظمة والكمال والجلال وحق الله أفعال عباده من طاعات وصلاة وصيام وأنواع من القربات هذه حقوق لله سبحانه وتعالى على عباده فكلمة وحق الله كلمة مجملة تتناول ذلك تتناول ذلك كله ولهذا لا يحلف بهذه الصيغة وإنما الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو صفاته جل وعلا نعم يقول أحسن الله إليكم ما معنى قول القائل مدد يا رسول الله أي أطلب منك المدد أي أطلب منك المدد مدد يا رسول الله أي أطلب منك المدد أن تمدني تمدني بحسب ما يريد السائل تمدني بالصحة تمدني بالهداية تمدني بالعافية هذا المراد بكلمة مدد وهي كلمة شركية لأن المدد من الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم الممد الله والمدد من الله ولا يطلب المدد إلا من الله سبحانه وتعالى الذي وحده بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والهداية والضلال والعز والذل والحياة والموت كل ذلك بيد الله عز وجل وليس بيد أي من المخلوقين والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله